أعصاد <تصفيق> العرقات <تصفيق> إلى حنين, حنين القلب في شغف وشوق قلب إلى الغر الميامين لك الجهاد حياة لا نظير لها إن الجهاد لمن أسمى القرابين <تصفيق> إلى حنين الحنين القلب في شغف وشوق قلبي إلى الغر الميامين فك الجهاد حياة لا نظير لها إن الجهاد لمن أسمى القرابين صوت الرصاص به لحن يؤانسنا والنفس تلفه من أحلى الألاحين بيع الله لا بخس بصفته فالنفس بعها وذر بيع التكاكين لا كي على أرض بها عبثات أيدي الطوات وأنصار الشياطين من صيروا الكفر أقوابا مفتحة وشيع الدين عنا دون تهبين لا كي على أرض الضوات وأنصار الشياطين من سيّر الكفر أقوابا مفتحة وشيّع الدين عنا دون تأبيل لم نشمّر أخي نصرا لأمتنا من يخرج النس من ضنك الحراشين معيشة المرء في دنيا يقبلها ولا يغار على عرض ولا دين. او يا أخي واعتني سيفا تصاحبه واطلب رقابا عدام غير مالين ما إلى النصر أو قتل ننال به جنات عدن وحورا كالمراجيني.